قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم تقدم أن هذه الآية بمثابة الرد على الدعاء المشركين أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورميه بالجنون لأن أخلاق المجانين مذمومة بل لا أخلاق لهم وهنا أقصى مراتب العلو في الخلق وقد أكد هذا السياق بعوامل المؤكدات باندراجه في جواب القسم في أول السورة وبان واللام في لعلى وجاء بعلى الدالة على الاستعلاء والتمكن بدلا من ذي فلم يقال مثلا ذو خلق عظيم لبيان قوة التمكن والاستعلاء وأنه صلى الله عليه وسلم فوق كل خلق عظيم متمكن منه مستعل عليه وقد أجمل الخلق العظيم هنا وهو من اعم ما امتدح الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وقد أرشدت عائشة رضي الله عنها إلى ما يبين هذا الإجمال حينما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي امتدح به فقالت كان خلقه القرآن تعني والله تعالى أعلم أنه صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمره وينتهي بنواهيه كما في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية وكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فكان هو صلى الله عليه وسلم ممتثلا لتعاليم القرآن في سيرته كلها وقد أمرنا بالتاسي به صلوات الله وسلامه عليه فكان من أهم ما يجب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجمال ليتم التأسي المطلوب وقد أخذت قضية الأخلاق عامة وأخلاقه صلى الله عليه وسلم خاصة أخذت محل الصدارة من مباحث الباحثين وتقرير المرشدين فهي بالنسبة للعموم أساس قوام الأمم وعامل الحفاظ على بقائها وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وقد أجمل صلى الله عليه وسلم البعثة كلها في إتمام مكارم الأخلاق في قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق وقد عني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنو رضوان الله تعالى عليهم بقضية أخلاقه بعد نزول هذه الآية فسألوا عائشة رضي الله عنها في ذلك فقالت كان خلقه القرآن وعني بها العلماء بالتأليف كالشمائل للترمذي رحمه الله أما أقوال المفسرين في الخلق العظيم المعني هنا فهي على قولين لا تعارض بينهما منها أنه الدين قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم والآخر قول عائشة كان خلقه القرآن والقرآن والدين مرتبطان ولكن لم يزل الإجمال موجودا وإذا رجعنا إلى بعض الآيات في القرآن نجد بعض البيان لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم عليه من عظيم الخلق وذلك مثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم الآية وقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومثل ذلك من الآيات التي فيها التوجيه أو الوصف بما هو أعظم الأخلاق وإذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم هو القرآن فالقرآن يهدي للتي هي أقوى والمتأمل للقرآن في هديه يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فيه حتى العبادات ففي الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار فأتوها وعليكم السكينة والوقار وفي الزكاة مروءة وكرم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكذا قوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وفي الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وفي الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي الاجتماعيات خطب صلى الله عليه وسلم بأعلى درجات الأخلاق حتى ولو لم يكن داخلا تحت ذلك الخطاب لأنه ليس خارجا عن نطاق الطلب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم يأتي بعدها وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما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 من التعاليم العامة والخاصة التي اشتمل عليها القرآن وقد عني صلوات الله وسلامه عليه بالأخلاق حتى كان يوصي بها المبعوثين في كل مكان كما أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئه الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي إن الحياء وهو من أخص الأخلاق سياج من الرذائل وهذا مما يؤكد أن الخلق الحسن يحمل على الفضائل ويمنع من الرذائل كما قيل في ذلك إن الكريم إذا تمكن من أذن جاءته أخلاق الكرام فأقلع وترى اللئيم إذا تمكن من اذى يطغى فلا يبقي لصلح موضع وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب في قول الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء على أن للحديث بقية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته